بسم الله الرحمن الرحيم هل تك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلات رمحة تسقى من عيل نانية.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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى نبل كيف خلقت؟